أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم وله دنياس ان <متصفيق> يذوقنا <تصفيق> ردك <تصفيق> سيدكم من ما هي والله ما في السماوات قادر يا رب طبعاً. الله, طبعاً. الله, الله, الله الله الله الله الله, الله. يلا يا صحيح الخبر يا رب وربنا كل على قدره الناس هنا <تصفيق> لا تذقت في سقيها ان له دين <سؤال> يا الله الله الله الله, الله Altyazı يا رب يا رب يا رب. أَمْ لَمْ يُنَدَّأْ بِمَا في وأن لا Məhər? Uh -huh. uh -huh. يا رب. الله الله الله الله. وأنه إلى ربك انتهى. الله الله. وأن الله. the Lord.